بوك تو فيرتغ أربعون أربعون فراغ السؤال عن الطريق for, for, السؤال عن الطريق فرشكون مي من فضلك من فضلك هل يمكنك مساعدتي هل يمكنك مساعدتي is there يوجد هنا مطعم جيد اين يوجد هنا مطعم جيد اذهب لجهة اليسار عند الزاوية اذهب لجهة اليسار عند الزاوية تنان إ الأكي ثمسر مسافة قصيرة على خط مستقيم ثم سر مسااف قصيرة على خط مستقيم تنانغس في 100 متر ثم اذهب لجهة اليمين متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص ik kan يمكنك ايضا ان تاخذ ترام يمكنك ايضا ان Ek kan ook volg met die motor. Jumkinoke aydan en te sier a gelfie. Jumkinoke aydan en te sier gelfie. Hoe ek by die sokerstadiem? Kyf asiru ila stade kuratil qadam? Kyf asil ila stade kuratil qadam? U die brug oor اقطع الجسر اقطع الجسر خاندير دي تونل اعبر النفق, أعبر النفق. سر, حتى سر حتى ثالث اشارة ضوئيه سر حتى ثالث اشاره ضوئيه ثم نعطف يميناً عند أول شارع ثم نعطف يميناً عند أول شارع رأي راحت تطدي فوقن الكريس ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي <تصفيق> ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي <تصفيق> Hoe kom ek by die lichawe? Min fadlik, kiefe asilu ila l-mataar? Min fadlik, kiefe asil ila l-mataar? Dit is beter om met die trein te gaan. Al afdal en taakhoz al metro. Al afdal an taakhoz al metro. Ie rai tot die laaste stasie. Ryk op eenvoudig tot die laaste halte. Ry op eenvoudig tot die laaste halte. vir die klankleers en tekst.